سيقول السفهاء من الناس ما والله مع القبلة التي كان عليها كل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء وإلى صراط مستقيم وكذلك جعل لكم أمته وسط لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعل القبلة التي كونت عليها إلا لنا من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه.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 قد ظهرت قلبا وجهك في السماء، فلنولينك كبلة ترباه، فولى وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كونتم فولوا وجهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب يعلمون أنه الحق من ربهم ومن الله بغافين عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب كل آيات ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابعوا قبلتهم وما بعضهم بتابعوا قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلمين إِنَّكَ إِذَا لَمْ نَفْضَلْ مِنْ الَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَقُونَهُ كَمَا يَعْلَقُونَ أَبْنَائِهِمْ وَإِنَّ فَرِيقًا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 فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تذكروني يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصَّابِرِينَ ولا تقولوا لِمَن يُقْتَلُ في سَبِيلِ الله أموات بَلْ أحياء ولكن لا تَشْعُرُونَ ولنبلونكم بِشَيْءٍ من الخوف وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ من الْأَمْوَالِ والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه رجعون ولائكم عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إِنَّ الصَّفَى وَالْمُرَأَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَن حَجَّ الْبَيْتَ وَأَتَمَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بَيْنَه وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ للناس بالكتاب يلعنوا اللَّهُ يلعنوا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 وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمان الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما يفع الناس وما زل الله وما زل الله من السماء مما فاحني هذه الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصيف الرياح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 الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرة عليهم وما هم بخارجين من النار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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُتَتَبِعُ مَاءٍ زَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَبِعُ مَاءً أَلْفَينَ عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَا أُوْمَمَ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِفُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إلَّا دُعَاءً ونداء. ثم بطم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخيزين وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عهد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا خليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلقوا في الكتاب لفي شخاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم كبير المشرك والمغرب ولكن البر من آمى بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والمنبئين وآت المال, وآت المال على حبه ذو الكربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين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 ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك بل هو عذاب أليم ولكم في الكصاص قياة يا أولي الألباب لعن لكم تتقون قذب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن تنفخين للوصية والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدنونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موصي جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله فرقيم يا أيها الذين آمنوا الكتب عليكم الصيام وقام الكتاب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيمن معدودات فمن كان منكم مريض أو على سفر فعدتهم من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه في ليته طاع مسكين فمن تدوا خيرا فوخير الله وأن تصوم خير لكم وأن تصوم خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن ودل الناس وبيانات من الهدا والفرقان فما شئ منكم الشهر فليصوم ومن كان مريضا أو على سفر فعِدَّة من أيام أخرى يريد الله بكل وسرا ولا يريد بكم وسرا ولكم العدة ولتكبروا الله على ما هداكم والآن لكم تشكرون. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَاعِيَ الدَّاعِ إِذَا دَاعَ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بي لعلهم يَرْشُدُونَ وحيل لكم لين تصيى من رفض إلى نسائكم هن نباس لكم وأنتم نباس لهم نعلم الله أنكم كنتم تقتنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وبتغوا ما كتب الله لكم وقلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الصيط الأسود من الفجر ثم أتم مع إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم في المساجد ذلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تقول أموالكم بينكم بالباطل وتقولوا بها إلى الحكم لتقول فريق من أموال الناس بالإثنى وأمتهم تعلمون. يسألونك عن الأهل تقول هي مواقيت للناس والحج وليس البرء أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البرء من التقاء أتوا البيوت من أبوابها واتق الله واتق الله لعلكم تفلحون. وَقَاتِلُوا في سَبِيلِ الله الَّذِينَ يقاتلونكم ولا تَعْتَدُوا إن الله إ يحب المتدين وقد لهم فيتثهم وَأَخْرِجُوهُمْ من حَيْثُ خرواكم وَالْفِتْنَةُ شج من القوت ولا تُقَاتِلُوهُمْ لهم عن ييد حتى يقاات فيه فإن قات لكم كذلك جز وال الكافين فإن فإن الله غفور وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا عن الظالمين أشهر الحرام بالشار الحرام والحرومات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تنقوا بأيذيكم من التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المفسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن احسرتم فما استيسر من ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسوك فإذا أميت فمن تمتع بالعمرة إلى حج فما استيسر من الهادي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 الحج أشهر معلومات فمن فرض فيه من الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقوى نياء للألباب ليس عليكم جناخ أن تبتوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيدوا من حيث أفضلوا الناس واستغفروا الله إن الله أغفروا الرقيم فإذا قضيتم مناسقكم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكر فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا الله سريع الحساب